وقالت يهود ليست النصارى على شيء وقالت نصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست وقالت النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت يهود ليست النصارى على شيء وقالت نصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت نصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 وقالت يهود ليست النصارى على شيء وقالت نصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 كذلك قَالَ الذين لا يعلمون مثل قولهم كَذَلِكَ قَالَ الذيينَ لا يَعْلَونَ مِمثللَ قَوِْهِمْ كَذَِكَ قَالَ الذيينَ لا يَعْلَونَ مِسْلَ قَِْهِم كذَلِكَ قَالَ الذيينَ لا يَعلَونَ مِسْلَ قَِْهِم كَذَِكَ قَالَ الذيينَ لا يَعْلَونَ مِسْلَ قِهِمْ. <تصفيق> كذلك قَالَ الذين لا يعلمون مثل قولهم كذَلِكَ قَالَ الذيينَ لا يَعلَونَ مِسْلَ قَوِْهِم كَذَِكَ قَالَ الذيينَ لا يَعلَونَ مِسلَ قَوِْهِم كذَلِكَ قَالَ الذيينَ لا يَعلَمونَ مِسْلَ قَِْهِم كَذَلِكَ قَالَ الذيينَ لا يَعلَونَ مِسْلَ قُهِم كَذَلِكَ قَالَ الذين لا يعلمون مثل قولهم كَذَِكَ قَالَ الذيينَ لا يَعْلَونَ مِسْلَ قَوِْهِم كَذَلِكَ قَالَ الذيينَ لا يَعلَمونَ مِسْلَ قَوْلِهِم كَذَلِكَ قَالَ الذيينَ لا يَعلَونَ مِسْلَ قوِْهِم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يحكم كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم, فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فِيهِ يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون كانوا كانوا فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون <cu sitting> فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب.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 فذالك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم فِي فيما كانوا فيه يختلفون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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن اظلم ممن الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن اظلم ممن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 منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى Mınağ masajda Allah, ayi, yızkar fihi ismhu ve sefa fi xurabhiha. Vman azzlamu mmm mınağ masajda Allah, ayi, yızkar fihi ismhu ve sefa fi xurabhiha. Vman ذُكِرَ فيها اسمه وسعى في خرابها ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن اظلم ممن من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 Kulaik, ma kanal həm ayn, yedahulu haa, illa xawafin. Kulaik, اِكَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ كما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين اولئك ما كان لهم كَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خائفين. Kulaik, ma kanal hüm ayn yedhül haa, illa xaifin. Kulaik, ma kanal Kulaik, ma kanal həm ayni daxolu haa, illa xaifin. Kulaik, ma kanal həm ayni Kulaik ma kanalhum ayn yedhuluha illa kafirin. Kulaik كَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَوْفًا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في عذاب عظيم.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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولا كما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن Menâg masajda Allah'ı, ayi, yızkar fihi ismû ve sefa fi xurabîha, hulaik, ma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 فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 ما وجه الله؟ إن الله واسع عليم. فأينما تولف ثم وجه الله؟ إن الله واسع عليم. فأينما تولف ثم وجه الله؟ İnna Allaha Vasiun Alim Fa ayne ma tuwallu fa İnna Allaha Vasiun Alim Fa ayne ma tuwallu fa İn الله واسع عليم فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله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 <تصفيق> إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا. وقالوا تأخذ الله ولدا. وقالوا تأخذ الله ولدا. وقالوا تأخذ الله ولدا. وقالوا تأخذ الله ولدا.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 وقالوا اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانط Subhanahu belli ma fi al-sembaati ve al-arz kullu سبحانه بلله مَا في السماوات والأرض كل <سؤال> له قانطون ما في السماوات والأرض كل له قانطون سبحانه بلله مَا في السماوات والأرض كل له قانطون. ما في السماوات والأرض كل له قانطون. Subhanahu belli <Sessizlik> مَا fi al-sembawat ve لَهُ arz kullu <Sessizlik> lhe qanitoon. Subhanahu belli <Sessizlik> ma fi al-sembawat ve al Subhanahu belli مَا fi al-asma wa al-ard kullu lhe مَا Subhanahu belli <Sessizlik> ma fi al-asma wa al مَا kullu lhe qalitoon. <Sessizlik> Subhanahu belli ma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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ له مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خرابها.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 مواجه الله ان الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خارج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 وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ كل قَانِتُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى في خرابها.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 منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خاطر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 وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل له مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قانتون. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وسعى في خَرَابِهَا كَمَا ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي و لهم في الآخرة عذاب عظيم. وللله المشرق والمغرب. فأينما تول فثم ما وجه الله؟ إن الله واسع عليم. وقال: اتخذ الله ولدا. سبحانه بلله ما في السماوات والأرض كل له قانتوا. Badiğül Semaat ve Al-Ard ve İdaqdaa Emr, fînna ma Yaqul فديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فذيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كُن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كُن فيكون Bediğ السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ الذي خلق السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون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 بذيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 Badiğül Semaat ve Al-Ard أمرا İdaqdaa Emr, fînna ma yıqul Bediğ السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كُن فيكون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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية وقال الذين لا يَعْلَمُونَ لولا يكلمون الله أو تأتينا آية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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتيناه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم kazalik, <سؤال> <سؤال> <كذلك> قَالَ الَّذِينَ مِنْ oldal, oldal, قَوْلِهِم oldal, <كذلك> قَالَ الَّذِينَ oldal, oldal, oldal, oldal, oldal, oldal, oldal, oldal, oldal, oldal, oldal, oldal, oldal, oldal, مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلُ قَوْلِهِم كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم قَوْلِهِم كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم قَوْلِهِم كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن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 قد بينا الآيات لقوم يقنون تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقنون تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون تشابهت قلوبهم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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا انأرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم انأرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم اننا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم اننا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 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب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 فديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كون فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 فَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدَ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ إِنَّا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 اننا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا عَنْ عن اصحاب الجحيم بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما قُلْ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم فَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن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 نصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولن حتى تتبع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 كما كان لهم أن إِلَّا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم مواجه الله ان الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم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 فَذِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم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 يَدَخُلُهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهُ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 فَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدَ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ إِنَّا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عن كاليهود ولا حتى تتبع ملةهم.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 الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أَظْلَمُ ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يَدَخُلُهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهُ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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم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 نواجه الله، إن الله واسع عليم، وقال: اتخذ الله ولدا، سبحانه بلله ما في السماوات والأرض كل له قانون.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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت نصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 يَدَخُلُهَا إلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرَقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهُ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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عن كليهود ولا حتى تتبع ملةهم.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 ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عن اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم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 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَسَ أَجْدَ اللَّهِ أَيْنَ يُذْكَرَ فِيهَا سَمْهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا هُلَاءِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيْنَ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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عن كاليهود ولا حتى تتبع ملةهم.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 مواجه الله ان الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانت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 kazalik, "Birlerinden önceki olanlar da onların görüşüne benzer. Kalpleri benzer. Ayetleri, أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم